غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا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 يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما طالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا, وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالعيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أَلِيمٌ يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تقتلوا الصيد وَأَنْتُمْ حرم ومن قَتَلَهُ منكم متعمدا فجزاء مثل مَا قَتَلَ من النعم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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين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 وجدنا عليه آبائنا، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.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 فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اذا لمن الظالمين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 وتبرئ الاكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم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 فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كنتم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 لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه.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 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين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 وأذو حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبء المرسلين وإن كان كبر عليك إِعْرَاضُهُمْ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الْأَرْضِ أَوْ سلما في السماء أو سلما في السماء ولو <تصفيق> شاء <تصفيق>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 أبوكم في الظلمات من يشأ الله يضلل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 أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراع إلى يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قَسَتْ قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أَبْوَابَ كل شيء حتى إِذَا فرحوا بما أُوتُوا أخذناهم بَغْتَةً فإذا هم مبلسون فقطع دابر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 جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟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 انني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون وانذر الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفع لعلهم يتقون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 قص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفادي